بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون وإنك لعلى خلق عظيم سَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُمْتَدِّينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَجُهْلٌ لَوْ تَدْرِي 129. ولا تطع كل سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا لا يصرمونهما مسبحين ولا يستفنون فطاس عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كصريم فتنادى المصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخلقون ألا يدخلن من يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومين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 العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولا عذاب آخرة أكبر لو كانوا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 قيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عليهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم بله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون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 أيدي متيم أم تسألهم أجر فهم من مغرم مثقل أم عدهم الغيب فهم يكتذون فاصبر لحكم عبدك ولا تكون كفاح بالحوت إذنادا إذنادا وهو مكذوٌّ لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَجَاءَتْهُ رَبُّ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ